الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه مطر وفانا والجراد والقمم والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبر فاستكبر وكانوا قوما مجرمين ولم ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عيدك لإنك شفت عن الرجز لنؤمن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل